الترغيب والترهيب من المدارس يبلغ سامر سبعة أعوام ويدرس في إحدى المدارس الخاصة التي تتبع المناهج المتطورة في تربية الطفل على مبادئ الاستقلال والحرية واحترام الآخر وعلى الرغم من كل هذه الأجواء المنفتحة فإن سامرا يعيش قلقا دائما يرفض باستمرار الذهاب إلى المدرسة في بعض الأحيان ليس سامر التلميذ الوحيد الذي يخاف المدرسة إذ إن أمثاله كثيرون وهذه المشكلة يواجهها الكثير من الأسر أما كيف يعبر سامر عن هذا الخوف فإنما يكون بالتظاهر بالمرض في صباح كل يوم دراسي والنحيب والتوسل للبقاء في المنزل وما يزيد الطين بلة والأمر سوءا هو اعتماد الأهل أحيانا بعض الطرق التربوية القديمة مثل التخويف والتهديد خصوصا عندما يتعلق الأمر بالذهاب إلى المدرسة هذا الصراع الذي يعيشه سامر وغيره من الأطفال بين أسلوبين تربويين مختلفين ينعكس سلبا على تصرفاته غير الواعية ويؤدي إلى حال من التوتر والمرض الوهمي إلا أن الحل سهل وليس كما يتخيله البعض الحل يبدأ من عدم اهتمام الأهل لشكاوى طفلهم المرضية وعليهم أن يرغموه ويجبروه على الذهاب إلى المدرسة إن ترغيبا أو ترهيبا بالحسن فاستمرار غيابه عنها يؤدي إلى تفاقم مخاوفه وزيادتها كما عليهم أن يلجأ إلى أساليب أخرى فيها كثير من المرونة لتبديد خوف الطفل من المدرسة مثل إخباره في آخر الاستراحة أي العطلة أنه سيذهب إلى المدرسة ومن دون انفعال وفي صباح اليوم التالي ينبغي على الأم أن تساعد طفلها في ارتداء ملابسه وترتيب كتبه وتضع في حقيبته الصغيرة أي زوادته بعض الأطعمة المحببة إلى نفسه وأخيرا على الأم أن تتذكر مع طفلها بأن الغدى سيكون أفضل من اليوم، وبأن الطفل سيكون قادراً على فهم دروسه بشكل أكثر، وعدم التدخل في مناقشة أكثر من ذلك،